دندن اسمان دائم مرت بي زلن صورة دا غيرت امداهر يوزل مي شعل بشريعات يا شاهد دندن اسمان دائم مرت بي زلن صورة دا غيرت امداهر يوزل مي شعل بشريعات يا شاهد يا شاهد كوي حيو زلمي داي فولاد دا تدريب زالا داهباد دا جوند الكاري داي جهاد فاكوفر تندر استشهاد ساتي وطن لا شرف ساد سلا إشغال يكلي أزاد بادي مكساق كاوي مهناد دا دا أسمان داي مرت داي دا غيرت سمدهر يو زلمي شعاد داي يا شاهدت دا دا أسمان داي مرت زالا سوري دا غيرت سمدى هر يوز المشعار دي شارعات يا شاهدت دي يا شاهدت لاسكي تو ردا أو دال فكوي عازم أو مرال تيار دي صافك دا كتال باس بنهلال درو بي پنار دا جلال ملي ديها غاز الجلال وأرميك بطاءك لأأدجال دقاء حتنا، حتنا، ربنا سريط دادع آسمان دzew دا رمض Light عليم أيدي عطام augment ، دو غيره اليهم يا عليم أيهمAH يحمل من الم bicyاطق دادع آسمان دетров عليم أيدي عطام نfashion عليم أيدي عطامredit ن insect gang يحمل من الم beneficiaries زید فاتحو سنسلی زیده پرده یو جی نزیماتی رماتی کافلی شماریتی اخطی تاشیبی بایش غرنگی حوصلی زمون پانوش رألی جزبی یوم یوم یورتی یو قوات دادن اسمان دائی مرد <متحدث> دیزال سوری دا غیرت موندهر <متحدث> یو زلمی شعات شارعات یا شاهدت دادن اسمان دائی مرد <متحدث> دي زالن سوري دا غيرت سمده هر يوزن مي شعار دي شارعات يا شاهدت دي شارعات يا شاهدت ده شاهدت, شاهدت كلو انتزار كمور تربام دي او كدار هر يوزن مي مناكرار غاري محبوب دي دار درومي تر او تر اندار ك جيباتة الوار بك بني نكلي ان كتهاروورليمادادغ سمان دا يمراتبيزصور دا غرت ثمهر يوزل المشي بشاريعات يا شد دغ سمان دا يمراتبيزصور دا, دا غرت ثمهر يوزل المشي بشاريعات يا شهد